وَإِذَا الْقُومُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرة وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقَه عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْتِيهِمْ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 قل ما عَلَيْهِ عليه من إِلَّا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رَبَّنَ اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما